لا اله الا الله قران الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين نَوَّضُوا بِعَالِيِهِمْ وَعَلَى اللهِ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى كحديث الغاشية وجوه يومين خاشعة عابلة الناصبة تصلى نارا تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضليع لا يسمن ولا We're yeah.